بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مرضون ما يأتيهم فَكَرِمَ رَبُّهُم مُحْدَثًا إِلَّا الَّذِينَ سَمِعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْمَعَ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ أَمْ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۚ قُل رَّبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وهو السميع العلي بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون لا آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون ونا أرسلنا قبلك إلا رجالين. حَيَاهِمْ فَاسْأَلُوهُ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَا جَالِمُهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ تَنْبَغِيَ لَهُمْ مِنْهُمْ صدقناهم الوعد فأنزيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقدون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 لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألوه قالوا يا علماء إنا كنا ضاروا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 لو أردنا أن نتخذ لهوة نتخذناه من لدنا إن كنا فائدين فلنقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهقه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 الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العاشع عما يصفو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي و من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون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 فهذا لك نجز الجهنم كذا لك الظالمين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 وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ الرَّوَاسِيَاً تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْكَدُونَ وجعل السماء تقفا محفوظا وهم عن إراياتها معنضون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 خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجودهم النار ولا, ولا عن برونهم ولا ينصرون بل تأتينهم بعطّة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم يرضون ولقد استهزأ ابن سلم من قبلك فحاق باللذين فحرق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستغزئون قل مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ املهم آلهتهم تمنعهم من دوننا لا يستطيع املهم آلهتهم تمنعهم من ويطيعون نصر أنفسهم ولاهم ولاهم منا يصحمون بل ما اتعنى هؤلاء أَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نأْتِي الْأَوَانَ نَقُصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ننقصها من, من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنزركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا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 ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسدين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وغياء وذكرا للمتقين الذين وذكعا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكعا وقباركم أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم دهاء عاكفوا قالوا وجدنا أباءنا لها قال لقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجَتَنَا بِالْحَقِ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْلَّعِبِ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 وَتَلَّوْا إِلَى أَكِيدٍ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلْنَمُ جُذَّاراً إِلَّا كَبِيراً لَّغَم لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بأمالهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا الفتى يذكره يقال له إبراهيم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 ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ حَرَكَةٍ وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا أن يكون بردا سلاما على إبراهيم وأراد به كذا فجعلناهم فجعلناهم الأخسرين ونجينا له لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَقُوبَ نَعْفِلَهُ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وأرحينا إليهم ثال الخيارات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين فلوطاً آنتيناه حكمه وعلمه ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وَاَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء بأغرقناهم أجمعين فَدَاوَ دَاوُدٌ سُلَيْمَانَ اذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَوْضِ الْمَفْشَتِ فِيهِ رَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَتَفَهَّمَهُ سُلَيْمَانُ وكلم آتينا حكماً والما وسخرنا ما دعو د الجبال يسبحنا والطير وكننا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باوكنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له من يغوصون له ويعملون عمل دون ذلك وكل ما لهم حافظين وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الظُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَّاحِبِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ظُرٍّ تَيْنَاهُ أَهْلُهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً رَّحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ وإسماعيل وإدريس ودى الكفل كل من الصعبين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقادر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فلا دا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فستجبنا عنه ونجد عنه من الغم وكذلك نج المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تدعني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زُوجَهِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَرَهَبٌ كَانُوا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّذِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَجَعَلْنَا هَٰذَا وَبِنَاهُ آيَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصادحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن آله كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لها يرجعون حتى إذا فتحتنا جوز وما جوز وهم كل حدا ينسدون وقت رب الوعد الحق فإذا هي خفته ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها والدون لو كان هؤلاء يالهة والدو لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتنقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطل السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعدي ولا قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الاعضائك عائدة دي الصالحون ان في هذا لبلاغ لقوم عابدين هُنَ اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِنَّمَا عَبْدٌ حَائِلٌ أَنَّ مَأْلَهُكُمْ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِنْ تَمَلَّفَكُ الْآذَانُ كُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقِيبٌ أَنْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَجْرِيلَ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَكْرٌ إِلَى الْآخِرِينَ قُلْ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا رَحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانِ وَلَا مَنْ تَصِفُونَ